لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم ا لا لِاسِرْ اَنَّ يَرَى وَجَعَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِينا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغَشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ من أعنام وقد خلت من قبلهم البثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك أشد multimass pas être que fail Gràcies, seny benja elimina... والذين ينقضون عهد الله من بعد عهده و bé وعلى الى اباب وكذلك انزلنا حكما عربيه ولئن اتبعت امواه وجميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عطوا